إذا كان هناك شعور يثبت عزيمتك ويسحبك إلى قاعد حفرة من اليأس والإحباط من المرجح أن, هذه الشعور أن هذا الشعور هو عاطفة سلبية